ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فأغفر للذين تابوا فأغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وطهم ما الجحيم Rabbana wa adhulhum jannah ta'adinilati uatthum wa man salha min abahim wa azwajim wa dzuriyatim. Inna kan ta'la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 قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا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 القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآذفة ذي القلوب لدى الحناجر كاظمين Mala al-‘alimin min hamim wal ashfiyiyutaa’. Yalamuqraa’ina alaayun wa ma tuhfi al-cadur. Wallahu yaqudhi bil-hatta. Wal-ladin yaduun min dunihi la والسميع البصير أَوَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَوْزُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ كَانُوْهُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ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 سبيلا غشاد وقال الذين آمنا يا قوم إني أقاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دب قوم نوح وعاد وثمد والذين من بعدهم وما الله يريد ظلم للعباد وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُنَادَى الْمُدَبِّرِينَ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ نَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ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 كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان بللي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظن كاذبا، وكذلك زوين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تبادل، وقال الذي آمن يا قوم التبعوني أهديكم سبيلا وشاد. يا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا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 فادعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفاق لا جرمن ما تدعونني اليه ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره اننا ردنا الى الله وان المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما اقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار رضون عليها غدو وعشيّة ويوم تقوم الساعة أدخلوا على آل فرعون شد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين Nestakbaru, inna kunnal kum taban, fahlan tum mounun anna naciban min al-nafs. Qal al-ladhi nestakbaru, حَكَمَ بَيْنَ النَّائِبَينَ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ قَالُوا وَلَمْ تَكُن تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى Walufadu, wa madu' al kafirin, illa fi zulal. Inna la nusur rasulana, wa al-ladzina manu fi al-haatid dunya, wa yooma yqumul ashhad.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 إن الساعة لا لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم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 كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأوض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات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 وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلِ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمَّا وَلَعَلَّكُمْ تَعَقِلُونَ هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمراً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 Fasouf yalamun idil aghlalu fi anaqhim wal salasilu yushabul fil hamim thumma fil nari yusjarul thumma qila lham ain ma kun tum tushrikun min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 أدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعده الله حق فإن نري أنك بعض الذين عدوم أو نتوفّي أنك فيلينا يرجعون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 فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا إِنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُنْ لَثَّوْهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَاسِرَهُ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ